مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن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 هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها